صراط مستقيم لهم غير مقضوب عليهم ونقم من الله سمع الله قول الذين قالوا سوف ما قالوا وقد لهم انبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت فَقَدْ تَجْلِبُ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالصُّبُرِ وَالِانْتِهَامِ الْمُنِيبِ اللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ اللَّهُ من الحمد. Şükür Allah'ın Rabbı, Altyazı M.K. فقد خاد ومن حياة الدنيا إلا متاع الغروف لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذي وأنتم تكيثوا وإن تصنعوا وتتقوا فإن ذلك من عزم من وإذا ظنوا من القل الذين امتوا الكتاب لتبينن لا يقول الناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم والشر به ثمنا قليلا فبئسما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويوقظ بما لم يفعلوا فلا تحسب Lord. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يومه صراط المستقيم صراط الذين السماوات والأرض والثلاف والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باقنا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد وما للظالمين كَرِنُوا مَوْتًا طَابَكُمْ مِنْهُمْ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَطَأْنِهِمْ وَقُتِلُوا لَأَكُفَّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا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 عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد أداه قليل ثم مأواهم جهنم وبئس لها لكن الذين استقام ربه لهم لهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار İzlediğiniz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 الله أكبر. الحمد لله رب الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق مما زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساء تبذلوا القبيل بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم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 Allahü Vüze الله حكيبا الله أكبر. سمع الله لمن كيله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين <في> إياك نعبد وإياك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 of the board وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكْتَهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ثُرِّيَةٌ ضِعَافًا درية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فلهم فَلَهُ فإن كن نتاء فوقت نتين فلهن ثلثا ما ترث وإن كانت واحدة فلها يرث ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولده فإِن لَمْ يُمِلْهُ وَلَدٌ وَلَدُهُ وَغَرَسَهُ أَبَاهُ فَلَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ اللَّهُ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 إذن الصراط لتستقيم صراط الذين أنعمت <متحدث> عليهم غير المغضوب عليهم ولا ما سواه، والذي فدّر غدا، والذي أقى جل المرعى، فجعله غدا أحواء. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يطنى النار القبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أبلها من تذكى وذكرت ربه. طالما بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخره خير وافخر اللهم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين. فَأَطَلَّ <تصفيق> الَّذِينَ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ قَائِلِينَ الضُّبُعُ عَلَيْهِمْ a <chat> السلام عليكم ورحمه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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيها أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تضغي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت يا ونتوب إليك لا من جاء ولا من جاءك إنا إليك اللهم خف لنا من خشية السماء تقول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنات ومن اليقين ما تؤول به علينا مطاعب الدنيا وجعل اللهم مبيتنا عنا وأبو وقواتنا أبدا ما أبقتنا وجعله منا وجعل سؤرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عذانا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يحافظ فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا هم ولا مبلغ ولا مرتبى آمالنا ولا إلى الثال مصيرنا واجعل الله من الجنان هي ديارنا واجعل الفردوس هي نزلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معطيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ولبنك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعود بك من شر نستعابك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ربنا أذننا من أزواجنا وذرياتنا وجعلنا للمتقين إمامها رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها كانت مستقرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يطفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ى ل وسلم على نبينا وحبيبنا ي وعلى آله وصحبه Allah Allah, Allah. Selamünaleyküm ve rahmetullah Selamünaleyküm ve rahmetullah